يا بصام فالجميله يلي غسما في حياتي ينديت بعط فخميلا انت ساكن حبك بقلبي اشيله وروحي منا يا غديري ما عظيم انت ساكن في كياني وحبك بقى قلبي أشيلا وروحي منا يا غديري ما أظيمتو بقى محيلا يلي شاغي الفكري وساحرني بوصا فالجميلة يلي غيصنا في حياتي ينبيتي بعض فخمينا انت ساكين فيك يا وحبك بقلبي أشيلا وروحي منا يا غديلي ما أضنته وقام حيلا يا عاني خذ في رحيلك مني وردا مبللا من داما عاني وخلف فوق جرح تخسلا اجري روحك هالمسيا ذعبي لو متزلزلا تجذيب الون وهذا المنظر كنت اتحمل وانت شفت العالم مدنية وتاريبة ساعد الله روحك الهاشة تصغريبة وانت شفت العيلة مدنية وتاريبة هذا قلبك لا صخر من هللي شفت يا عليزو صابر إن تحت ملكة بعض معضي إن شاء لأيوك والآسدي تنجي راحا لعبه جافي عمره مصيوب يحبي سدها أو ويصبح ويمسي بالكروب والآسديك تمجي راحا ولو بقع في عمره مصيوب قلبك اللي شعف بليمه وعيظه ممكسره راضي دفنا وما لقى الا وصال معفر سا بيه حب حرد عزي تنضره جساف الغبره من جساف الغبره منا من, من حاره علي انت الجبل من يهز طوفان يا علي انت عز فوق العازم بان ويا علي كل سوره منك تبقى قران ويا علي كل سوره منك تبقى قران تبقى Haaka khidu roohi ala nguobak tabiiba Min fukadak tishfekin loo'a rahiiba Haaka khidu roohi ala nguobak tabiiba Min fukadak tishfekin لا لهيبا انت لو تسألها تلقاها مجيبا لو دواجي راحك عمري أنا عطيتك يلي حب جنة ما وفيتك لو دواجي راحك عمري أنا عطيتك يلي حب جنة ما وفيتك يلي بفراشك تون ونخفية وا اماما عليك وا اماما عليك وا اماما عليك يلي بفراشك تون ونخفية جرحك ونارك عمري واندي بك يا ابن ايلي تكت نادي يا حسرتي صديعه فيها هرزيه ترجع ابد نسعه ايلي تكت نادي يا حسرتي صديعه فيها هرزيه ترجع ابد نسعه يا اللي بفراشتك وتنه خفيه وجرحك ولاركان تغلي جرحت و نارك ان هاد غلبي يا لق ضيع عمري يا ابن الزكيه لق ضيع عمري يا ابن الزكيه لق ضيع عمري يا ابن الزكيه عيني تكتينا دي يا حسرتي سجيعه فيها حر الزينيه توجع ابد عيني تكتنادي يا حسرتي صديعة فيها هالرزية تبقى أبد لسيعا يا يا مهدي يا مهدي يا مهدي خذ روحي على دوبك طبيبا من فؤادك تشفك لو عرهيبا فأنت لو تسألها تنقاها مجيبا لو دوى جراحك عمري أنا عطيتك يلي حب جنة مظلتي وفيتك لو دوى جراحك عمري أنا عطيتك يا اللي حب جن ما ظنتي وفاتي يا اللي بفراشك تن ونخفيا وجرحك نارك قد تغليبي يا اللي قضى عمري عند بك يا ابن الزكيه وي هاي عمري عند بك يا ابن الزكيه عيني بتنادي يا, يا حسرتي سديا فيها حر يا ابد لا ساعه عينك تجتي نادي يا حشرتي صديعه فيها كم غمار هل لكن تن العذبك لنا عذيك قافلنا لا ترتحل عنا عذيك قافلنا لا ترتحل عنا اسمع من الاهلكم حنا هوانا دگ حزين من البلوه ونحنا حبك غمار هاللي چن نلعذ بچن نادي يكافلنا لا ترتحل عنا عزنا وذرانا وحامي السفينة بعدك مدامع ما تبقاهتين تندي بصراقك يا غالي المدينة بعدك تضل في المصايب رهينا وعزنا وذرانة وحامي السفينة حسن حسين حسن حسين حسن حسين, حسن حسن حسين, حسن حسين, حسن حسين عزنا وذرانة وحامي السفينة بعدك مدامة ما, ما تبقى هتينة تندي بفراقك يا غالي المدينة بعدا اكتب الفن مصايب رهينه بعدا اكتب الفن مصايب ره طلنا وجسمكن عالمي بتاعه بعض بعد ساعه من طلع وجسمكن عالمي بتاعه بعض نهاتي يحظب جماعه لاك بعد ساعه يا وردة بي نكرن كل يا واع جسمك من رضى وجسمك علم ملجاع مجور مجور يلا لك بعد ساعه يوم ورد بين ترى كل يوم ورد بينت ترى قربوا وعا اسمك منير ضوا يا ولف لي نهداه تدفنوا تدفنوا ني ويه هالدير وما فيها نحيا نبقى ليوم ليام على ذكرك تبعد لاحظه ونسى يا اللي تدفنه تدفنه وما فيه محيا نبقى ما على ذكرى لا ما نعوفه تبعد لاحظه ونسى يا اللي وما فيه محيا نبقى de yomen kayama ala zikra la ma na'ufa habba bilaqba wa ninsa la ma na'ufa habba bilaqba wa ninsa aydina بعدك مدامة تبقى حتينا تندي بفرقك يا غالي المدينة بعدك تظل في المصايد رهينا تندي بفرقك يا غالي المدينة بعدك تظل في المصايد رهينا بلع جسمك كله حيله من تاع ما ضل هتيح ضب جنع لك بقى ادي ساعه الورد ده انكرى لك بابوا واصل واصل حبيب واصل علي علي, علي defno niwaya hadd in ya zalma ma fiha mahya nabqa li yawmin ya ma ala dhikra la طبيبه من فؤادك تستفيق كله رهيبه انت لو تسالها تلقاها مجيبه لو دواء جراحك عمري انا اطيع هي اللي حبها جنن ظننتي يلي حب جنة ما ظنتي وفيتك يلي بفراشك تون وان خفية وجرحك ونارك عنها تغليبيا لقضي عمري عندبك يا ابن الزيجية عيلي تكتنادي يا حسرتي صديعة فيها حرزيه تبقى ابد نسيع عليتك تنادي يا حسرتي صديعه فيها حرزيه تبقى ابد نسيع يا اسمع مني يا العيله كله حل تبقى حزين من البلوى والمحنه حبك غمار هالي جن نلعذ بجن نادي يكافلنا لا ترتح لعن اسمع من العلجم حنه ون تبقى حزين من البلوة والمحن حبك غمار هالي جن نلعذ بجن نادي يكافلنا لا ترتح لعن عايز هنا او دارنا او بعدك مدامع ما تبقاهتينا تندي بفرغاك يا غالي المدينه